بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن ما ظهنتم One man. الله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة ولو تعلم Y di a <laughs> İzlədiyiniz